والنبي قال لا يا اخوان الحسنات شيء ها والدين شيء آ خ ر الخلط هذا بين الحسنات والمقاييس ا ل ع ق ل ي ة والموازين ا ل ح س ي ة في الحسنات والسيئات هذه ما يقضى بها على الدين الدين يقضى به على كل شيء هم دائما يخلطون الخلط ما ينفع و إ ن كان يقول أ ن ه مسلم لكن تعال وش ا ل إ س ل ا م اليوم عندنا ا ل إ س ل ا م ثلاثه وسبعين ثلاثه وسبعين حديث الافتراق ولنا ا ر و ح منه بل هو ح ج ة في هذا الباب أ ي ض ا حديث الافتراق النبي صلى علي الله عليه وسلم قال وتفترق أ م ت ي على ثلاثه وسبعين ضربه كلها في النار يا رسول الله ما عندهم حسنات كيف أ م ة محمد ينتسبون إ ل ى محمد ت ص ح عليهم ا ل ت س م ي ة ب أ ن ه م أ م ه محمد والله عندهم ح س ن ا لكن لا يلتفت إ ل ي ه ا لما غيروا وبدلوا ابتعدوا عن ا ل م ث ل ي ة اللي ينجو واحد من هو قال من كان على مثل ما أ ن ا عليه اليوم هو اصحابي حقق ا ل م ث ل ي ة ا ل د ي ن ي ة في م ت ا ب ع ة محمد و م ت ا ب ع ة ا ل ص ح ا ب ة غير هذا في النار والله لو كنت تصوم, تصوم الليل والنهار، وتقوم ا ا ل ن ه ر و الليل والنهار لا يقوم في النار النبي قال في النار ما هو ب ل ح ن هذا كله ت أ ك ي د لعدم الالتفات إ ل ى م دام جاء التغيير والتبديل فلا يلتفت يا عبد الله و إ ذ ا س ك د ت على هؤلاء والله أ ن ت ق ش ش ت ه م إ ذ ا عرفت ا ل خ ط أ اللي عندهم و أ ن ه م في النار وتسكت عنهم معناها أ ن ت غاش ل أ م ت ي م ح م د عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ما عندنا هذا كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب د ا لا ينفعه شيء ابدا ما في دين ل أ ن ه ما في دين انتهى وهكذا النبي يا اخوان حذر ا ل أ م ة تعال شوف النصوص ا ل ك ث ي ر ة أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آ خ ر الزمان سيكون كذا اسمع الحديث هذا سيكون في آ خ ر الزمان ي اناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أ ن ت م ولا آ ب ا ؤ ك م ها خير ق ا ل فاياكم و إ ي ا ك م فر منهم هكذا طيب ما عندهم حسنه ل ا والله عندهم حسنه ل ا ابتعد عنه ابتعد عنه فر منه فرارك من ا ل أ س د سيكون في آ خ ر الزمان نصوص ك ث ي ر ة جدا و أ م ا أ ح ا د ي ث الخوارج والله فيها ا ل ع ظ ة و ا ل ع ب ر ة و ا ل ك ف ا ي ة لمن كان له قلب أ و أ ل ق ى السمع وهو شهيد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج والتحذير منهم وفتنتهم فيها ا ل غ ن ي ة لكن سبحان الله هم انا ما نقول ما يعرفون إ ل ا يعرفون لكن يلبسون ليه في هوى هذا فذكر الرسول صلاتهم وصيامهم حتى واحد منهم اللي هو سلمان العوده ة هم شهر نفسه قال يا اخي هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى لما ذكر الخوارج ذكر حسنات الخوارج يا مسكين ك ل م ة أ ب و عمرو بن العلم قال من العجمه ا ت ي ت م ص ي ب ة بل زاد تعرفون اش قال قال ربنا في ا ل ق ر آ ن لما ذكر الخمر ذكر ان للخمر حسنات قال فيه منافع للناس حسناته سيئات قال شوفوا الحسنات حتى الخمر حسناته سيئات خوارج حسناته سيئات قال صلاتهم قال صيامهم قال قراءتهم ل ل ق ر آ ن قال قال, قال. هذه كلها ح ل ا يا شاي هذه م ق ل و ب ة هذا مثل ا يقول شيخنا الشيخ ح م د رحمه الله و ك ل م ة تعليق دائما جميل إ ذ ا جاء واحد من هؤلاء وقال فسر آ ي ة ولا فسر حديث الحديث يكون في المشرق والتفسير وين في المغرب يقول ايه هو صحيح هو ق ر أ الحديث أ و ق ر أ ا ل آ ي ة لكن هؤلاء قوم يقرؤون من تحت إ ل ى فوق يقول يقول يقراون من تحت إ ل ى فوق ها صحيح هكذا قبل تقريبا أ ي ا م قلتها ما ادري وين كنت فبعدين واحد بعد ما انتهينا من ا ل ك ل م ة قال شيخنا ترى اليوم في ه أ م و ر فعلا تحتاج أ ن ن ق ر أ ه ا من تحت إ ل ى فوق قلت يا شيخ قال لي فعلاً تعرفونها يقول هذه جاب لي و ا ح د ة مثل هذه مثل هذه الاجهزه قال لي هذا شيخنا إ ذ ا جيت تبي تقراه قلت الحمد لله ل ما نعرف ن ق ر أ قال لكن هذا إ ذ ا جاء ي ق ر أ يجب أ ن ي ق ر أ من تحت لفوق صحيح شفت كيف قالي ل قال قلت يا ش شا... ي قلت الحمد لله مشيخنا ماتوا قبل تطلع ه ذ ه فكان عندهم انه لا اللي ي ق ر أ من تحت لفوق هكذا يفسر اللي ي ق ر أ من تحت لفوق هذه نتائجها ا ل ا ي ة شرق يروح وين يروح غرب فقلت الحمد لله ماتوا و احنا الحمد لله ما نعرف نستعملها ولا عمره نقرانها لا من تحت ولا من جنب ولا من فوق أ ب د ا فالشاهد قال ل ل ك ل م ة قال اليوم في أ ش ي ا ء يجب أ ن ت ق ر أ يعني الصواب و ا ل ص ح ة في ق ر ا ء ت ي أ ن يكون من تحت لفوق قلت إ ن ا لله والله يعني لعبوا عليكم حتى الكفار يخلوكم ب ي تقراون من تحت لوين لفوق والعياذ بالله فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم صاح ذكر قال تحقرون صلاتكم إ ل ى صلاتهم وصيامكم إ ل ى صيامهم لكن هذه يعني هذا استنكار ماهو تقرير و إ ش ا د ة ب ا ل ص ل ا ة والصيام إ ن ه على الرغم من هذه الصلاه ا ل ك ث ي ر ة ا ل ط و ي ل ة وعلى الرغم من الصيام الكثير ف إ ن ه م لا يعتد لهم لا تنفعهم ولا يؤبه بها ولا تذكر ولا يعني يشادون ع ن ي ي بها يعني لا تذكر ذكر ا ش ا د ة و إ ن م ا تذكر ذكر إ ق ا م ة حجه اي على الرغم من صلاتهم وصيامهم فهم كلاب أ ه ل النار فهم شر الخلق و ا ل خ ل ي ق ة اقتلوهم حيث وجدتموهم ف إ ن في قتلهم أ ج ر ا ء لو أ د ر ك ت ه م لاقتلنهم قتل عاد و إ ر م هذا كله وين ت روح منه وينه؟ كيف هو المسكين وش قال قال حتى الخوارج يوم ذكرهم قال صلاتهم وقال صيامه حسناته ما هي حسنات ذم لا شك اي على الرغم من هذا نفس ا ل آ ي ة وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لكن هكذا يفهمون انهم يقراون قراءه التويتر من تحت لفوق نعم